بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما غل طاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى مِنْ يَوْمٍ وَاقِعٍ فَكَثَّوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ أَعْلَى كَمَ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ خرسين أَوْ أَذَنَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَرَأَى مَا رونه على ما يرى ولقد رآه نثلة أخرى عند فدرة المنتهى عندها جنة المأوى إن يغشى فدرة ما يغشى ماذا زار البطر وما طغى لقد رآ من آيات رب في الْقُبَرِ أَفَوَدِئْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سميتموها أنتم وآباؤكم ما, ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظنى ما تهوى الأنفس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 إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنسى وما لهم به من علم إن تبعون إلا الله وإن الله لا يغني من الحبش الآ فأعرض عن من تولى عن دينه ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما He وَأَعْلَمُ who was from his وَهُوَ أَعْلَمُ He knows وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجْزِي الَّذِينَ is بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا is الَّذِينَ the earth He والفواحش إلا لمن إن ربك واسع لنغفر هو أعلم بكم إذ من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطونهم مهاتكم فلا تدقوا أنفسكم هو أعلم بمن أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَحْفَى قَلِيلًا وَأَكْتَى فَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّهْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَكْفَى أَلَّا تَزِرْ وَابِرَةٌ مُزْرَ أُخْرَى وأن الكلم ينفع إلا ما تعا وأن فعيه سوف يرى ثم يجزاهم الجزاء الانفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات خَلَقَ وأنه خلق الزوجين الذكر والقنسى من نطف انتدات النا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب وَأَنَّهُمْ أَهْلَ تَعَادٍ قُومًا وَثَمُودَ فَمَا أَفْقَهَ وَقَوْمَ نُوحٍ قُلْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا أَجْمَعَ وَأَضَغَا وَالْمُكْتَفِي كَتَأَمَّى مَا رَشَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَذِفَةِ الْآذِفَةِ لَيْتَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَعْرِفَةِ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَحْكُمُونَ وَلَا تَذْكُرُونَ وَأَنْتُمْ قَائِمُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ